بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه القارعه ما القارعه وما اجراك ما القارعه يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ وَتَكُونُ فأَمَّا مَ تَقُلَت مَزينهُ فَهُوَ فيِيشَةِ الضابية فَأََّا مَ تَقُلَت مَوزينهُ فَهُوكِي يَيشَةِ الضابه وَأَمَّا مَنْ خَفَت موزلهُ فَأُُّهُهاوه وَأَمَّلَن وما ادراك ما هي نار حامية وما ادراك ما هي نار حامية قدمت لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله